الحمد لله رب العالمين واشهد الله إلينا بالله أفضل وشأيك له واشهد محمد المعبد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واشهد الله لتسلين من بعد أي وليقب الكرام هذا التفسير المعتاد في صحيح الإمام المسلم رحمه الله ونحن في كتاب الزكاة ومع الباب الثالث باب إثم مانع الزكاة فقال الإمام المسلم رحمه الله فحدثني سعيد بن سعيد فحدثنا حقه عن ابن ميسرة عن زين بن أسلم أنا أبا صارح بكوان السمان أخبره لو سمع الله وغيرت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب دابن ولا فضة يعني النقدي زكاة الدرم الدنار دابن ولا فضة الأثمان عند الفقهاء في كتاب الزكاة يقولون زكاة الأثمان أو زكاة النقدي يقول ما من صاحبه دابن ولا فضة العموم لا يؤدي من أحقها وما من صاحب ذهب ولا بالضغط يشمل الرجل والأنثى يشمل الرجل والأنثى لا ينصط على الضطور حقا أو الرجال حقا هذا الحكم عام شامل للرجال والنساء والذكور والإناب ما من صاحب ذهب ولا خضط يؤدي من حقها لذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار عقل الله يعني. فأرمي عليها في النار الجهنم فيؤوى بها جنبه وجبينه وبغره كلما ضردت وعيدت له في يوم كان مخداره خمسين ألف سنة إن لله إن ذهب لله حتى يقضى بين الأينات فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النه يعني إلى الآن بعد هذا العدد ومقدار هذا الزرق طويل لا ندري أم أصير إلى جنة أو إلى المرأة قيل رسول الله فالإبن والجملة الأولى هذه بها العلماء الذين أخضروا بوجوب إخراج الزكاة على حني المرأة وزينة المرأة إذا بدأت النصار إذا بلغت مصاب ولو لن تنبسك إذا كانت تقتنيها أو في الجلال ولا تنبسك أيضا يقولون بوجوب إخراج الزكاة فيها لأدلة الخاصة ولهذا العموم الذي في مطلع هذا الحديث يقول قيل يا رسول الله أي سأل سائل فقال فالإبن قال ولا صاحب إبن لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها والحق هذا على سبيل استحباب أن تمنح لبنها إذا وردت الماء فوق الناس تتصدق تهدي أن تحلل وتعطي الناس يقول ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيام بطح لها بقاع قرقل القرقل الأرض الصلبة القوية ليست الرخوة إنما قاع صلبة قاع قرقل أوفر مكانة الإبل أوفر مكانة اسم المكان لا يفتد منها بصيلة رحلة لما في فصلانها سلالة بعد سلالة تطأوا بأخفاقها فتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولا رد عليه أخرى يعني هكذا تدوس الدوسة وتدوم دوما في يوم المقدار خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الأيبان ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى المر قيل رسول الله فالبقر فالغنم قال ولا صاحب بطن ولا غن لا يؤدي من حقها إلا إذا كانهم القيامة بطح لها بقاعا قر الأرض القرقر الصلبة ليست رخوة ولا ميينة قال لا يفقد منها شيئا النتاج عن بكرة أبيت ليس فيها عقصاء العقصاء اللي هي ملتوية القلب والجلحاء اللي هي ليس لا قرون أصل ولا عضاء اللي هي مكسورة القلب إنما قرون قوين كلها لها قرون ليست جماء ولا عضاء يا أخوة لا نقص إن قرونها بل كاملة والعضباء تنضحوا بكلوني راح وتطأهوا فيها كلما مر عليه أول أولاها رجل عليه أخرها تجوسوا جاوسا في يوم كان مقدر خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فنظره قيل يا رسول الله في الخير قال الخيل ثلاثة الخيل أصنف الثلاثة باعتبار أحوال مالكيها ونياتهم قال في الخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجم وزر وزر يعني ربطها نواء على أهل الإسلام عداوة حربا على الدين وهي لراجل سدر يريد من ورائها نتاجا ورزقا ومالا ومكسما ومعيشة وهي لراجل أجر أمسكها للجهاد بسبيل الله وفي الحديث الخير معقوب في ناصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم قال فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء حربا على أهل الإسلام وعداء فهي له وزر وأما التي له سكر فرجل ربطها بسبيل الله ثم لم ينسحك الله في ظهورها ولا رقابها فهي له سكر وأما التي له أجر فرجل ربطها بسبيل الله لأهل الإسلام يقصد من وراء هذا الحروج بسبب الله الغزب الجهاد المعركة ضد الكفار قال في مرج يقول ربطاه في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له المرج هذا ذو المرعة مرجن ذو مرعة روضة ذات مرعة يقول إلا كتب له عدد مأكل وحسنات وكتب له عدد أغرافها وأبوانها شوف حتى روضة المون حسنات ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين يعني ما تحرك كذا؟ وهي مربوطه معطونه في مثل تحرك يمينا اليسارا الا وهذا مكتوب له حسنات عند الله قال فاستمت شرفا او شرفين الا كتب الله له وعليكم السلام ورحمه الله عدد افا لها حسنات فبعد عدد افاريه حسنات ولا مر بها اصحابها نعم على ظهرك فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شريبت حسنات إلى رسول الله فالحمور جمح ما قال ما أنزل الله علي في الحمر شيء ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية فأدى الجامعة فما يعمل بفق الله ضغط خيرا ومن يعمل مفتاله براته شاء الله يعني إيه دبتك الحمارة هذه أنت ممكن تحمل عليها واحد أنت تحمل عليها ما تعرضه وكنت بها شخص مأجور النية برضه الأمر نية فممكن واحد يتخذها نتاج وماكسب ممكن ويحتسب هذا أن يأكفي نفسه وعيفه ابناءه معنا؟ طيب قال ما وجدت إلا هذه الآية فالذل جامعة إذن ليس فيها زكاة ليس فيها إيه؟ زكاة طيب قالوا حددني يونس بن عبدالعلى الصدفي قال أخبرني عبدالله ابن أهل قال حددني إشان بن سعد عن زيد بن أسلم عن في هذا الإسناد مانع هذه الحص بن ميسار إلى آخر غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقه ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا وحيلا وقال يقوى بها جنباه وجنبهته وظهره قالوا حدثني محمد بن عبد الملك الأمور قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيد بن بن صالح وابو صالح وذكوان السماء الإمام الفقه العابد الزهد عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه نار جهنم اي مال استهله العبد ومتملك له وغلا من الصاد فلم يؤدي زكاته فهو كنز فهو ايه كنز لو اخرج منه الزكاه وعندهم مليارات لا يسمى كنز لا يسمى كنز مدام أخرج حق الله فيه وعرف قدر الزكاة فأدىه بمصارفها ولو كان عنده مليارات لا يسمى كنزا ماذا يسمى كنزا إذا لم يخرج الزكاة ولو كان ليس بالمليارات ولا بالملايين أنا أقول فقاتل مثلا وخلت زكاته جميل. وخزنته فترة لمدة 35 سنوار وقتليار انا هل الثمن اللي عليه لا قال امام صاحب لا يؤدي زكاته الا احمي عليه بنار في جهنم فيجعل صفائح قلنا هذا الذاب وذبط دي رمض قال فيوقى بها جنباه وجبين حتى يحكم الله بين عباده في يوم كانوا مقدروا خمسين ألف يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاةها قلنا يبدأ إصاب الإبل من كم؟ من خمس رؤوس خمس رؤوس الواحدة من الإبل ليست فيها فنتان ليست فيها ثلاثة كذل الأربعة كذل الخمسة فيها شاتن فيها شاثر وما يقول شاثر إما من الغنم إما من الضال وإما من المعز وإما من سواء ذكر أو نكر يقول وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إلا بطح لها بقاع قارقر قارقر قلنا بقارقر يعني الصلبة ليست لئين ولا رخون كأوفر ما كان تستنوا عليه يعني تدوسوا دوسا تدوموا دوما فطأهم كما كل ما مضى يعني انظر واحد خمسين يقع به هذا هذا يعني موت شديد موت شق جيد عذاب ولسه الله أعلم هل يقول جنة ما يقول نقطة طب لو فعل بها هذا يعني ربع ساعة هل يحتمل طب نصف ساعة يومين ثلاث سنة سنتين هذه خمسين ألف سنة انظر عقوبة المنع للزكاة شحا وبخلا وظنى ظنى به أما من منعه أصلا جهودا فهذا لا ينطبق عليه النص إنما هو كافر من أساس معناه طيب يقول كلما مضى عليه أخرها ربطت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عبادي في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيل إما إلى و وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع القرقر كأخر ما كانت فتضأموا بأضوى فيها وتنضحوا بقرومها ليست فيها عقصاء قلنا العقصاء أهيد تتقارنا الملتقى فالجرحاء ملع قرون جماء يقول كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولا حتى أخم الله بين عباده يوم كان مطلعه خمسين ألف سنة مما تعجون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الله قال سهيل فلا, قال فلا أدري أبكر البقر أم لا قالوا فالخير يا رسول الله يا رسول الله الخير في نوصيها أو قال الخير معقول في نواصيها قال سهيل أنا أشبك الخير إلى يوم القيامة قلنا الآن الأجر والمغنى كما بالحق مكسوب الخير الأجر والمغنى الخير ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما الذي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له يعني في سبيل معركة الجهاد في فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله لو أجر ولو رعاها في مرجع ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجر ولو سطع من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواف ولو استند شرفا أو شرفين كتب له بكل خطط ضغطوها أجر وأما الذي له ستر حتى مشيها يا إخوان وأثارها قطواتها تعال شرفا أو شرفين مكتوب أيضا هذا قال وأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تقرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطنها اي اوسرنا او يسرنا الذي عليه وزر فالذي يتخذها شرعا وبطرا وبذخ ورياء ورياء الناس التفاضل التباهي فذاك الذي عليه وزر قالوا الخمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا بالاي الجامعه الفاتره فمن يعمل مثقال ذره خير يرى واميامن مختاره ذره شرير ان قالوا اسنام ولا يخرج يخرج في المال لما تأتي إذا كان معده للتجاره تجاره هذه معده للتجاره و عليه في باب الزكاه وفي راض متمسك فهمت على هذه حديث ولكن ان هو واما ما التي له له التي هي له له سدف فراجم ربطات في سبيل الله هناك الكلام كرره واما التي هي لها لها اجر فراجم ربطات في سبيل الله غير خد نفس هذا من بعض بعضه عن المساله وهي أيضا يمكن تاويله في سبيل الله من سبيل الله اي قطعه له في المباح بعف نفسه وعف اهل وعلا. قالوا حدثنا وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيزي عن الضراؤلوين عن سهيري في هذا الإسناد وساقة الحديث قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قالوا حدثنا يازين بن زرائب قالوا حدثنا روحم بن القاصة قالوا حدثنا سهير بن أبي صار مدر من سهيري بن أبي صار الليل في هذا الدخس قال بهذا الإسناد وقال بدل عفصاء أقضاء وقال فيقوى بها جنب وظهره ولم يذكر الجميع قالوا حدثنا عارو ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أهل قال أخبرني عمرو ابن الحال المصري قال أن أبو كيرل حدثه عن دكوان من دكوان عن أبي غريرة أبو الصلاة السماء عن أبي غريرة عن رسول الله عليه الصلاة السلام أنه قال إذا لم يؤدي المرء, المرء حق الله أو الصدقة في إبنه وساق الحديث لنحو حديث سهيلين عن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال وحدثني محمد بن غاف والله أبضلهم قال, قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريس قال أخبرني أبو الزبيب أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبنج لا يفعل فيها فيه حقها أي لا يخرج حقها وزكاة الصدقة فيها الا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قطه وقعد لها بقاعا قلقل استنوا عليه بقوانينها والفافله ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءكم يوم القيامة ما كانت وقعد لها بقاعا قلقل تنصح بقرونها وتتعبهم بقوانينها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها رقان فقط تنصح بطرونيا تتطابق اضلاف ليس بها دما التي هي ليست بقرباء ما بها قرن ولا منكسر قرنها اللي هي ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزو يوم القيامة شجار عن اقراط حفظه الله اياك شجار اقرا فبان. جميل فظيع المنظر اقلع لشده سميه شده ايه سميه اسال الله العفوا له قال يتبعه فاتحا فلاحوا في الدنيا قال فر منه فيناديه كل هذا من ادله ايه اهل السنه على عذاب القبر معناه ونعيمه قال اذا تاخر من فيناديه خذ كنذك الذي خباتك فانا عنه غليم فاذا راى الابجم منه سلك يده في فاه تاخذها طقم الفحل احسن الله ياك الا جاك جوا ملقبه شجاعين اقب يتبع فادحا والتحذير الأكيد من منع الزكاء فإن الكنز ينقلب إلى شجاع أقرع عفان الله قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابير بن عبد الله عن ذلك وقال مثل قول أبيد بن عمير وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجلنا رسول الله ما حق الإبلي فارح البهى على الماء يعني من حقها من تمام حقها على سبيل الكمال والاستحباب حلب الإبل على الماء وإعطاء الناس وإعاره دلوها تعير الدلو ادانو هذا كان يتون به الماء للبقر بالرش على الحبال وان اعاره الدلوها طبعا كل واحد انت لك ابل لك دلو خاص الثاني له ابل له دلو خاص وكل يعين الاخر قالوا إعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها فيعطي نجارك منيحة من هذه الإبل يعرف ويستفيد من لبنية ثم يردها عالية وحمل علي في سبيل الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نبي قال حدثني أبي قال عبد الملك عن أبي الزباية محمد بن مسلم بن تغرس عن جابر بن عبد الله عن نبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إليه ولا بقر ولا غنب لا يؤدي حقها إلا أقعد لا يوم القيامة بطاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتضطه ذات القرن بقرنها ليس في يوم إذ جمع ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلب على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا شك أن لبن الإيميل في فوارد كثير ولا سيامل مرضى الكثير إذا لم تتعرف أي شيء عن الكلمة لو كنت يعني نور وفارة ومزاعر ومعرفوش أي شيء عن دخات بقى امر او الله يعلمهم الله يعلمهم ويعرفين والمصيبه دي الحمى القرعيه اللي وقت اخذت كانوا سلمه من هذا الحمد لله سلم الابل حتى مفيش عليها الحمد لله اما البقر والغنم فلم يقاوم البقر والجاموس لم يقاوم نما جيب ما الله قويه سب والله نحفظ علينا ثروه يعني ثرواتنا واموالنا والمسلمين انا شاك هذا ضرر كبير وقع بالناس الناس كل يوم يعني يدعون الله ان يتحسن الاقتصاد هذه ضربه للاقتصاد ان شاك ان هذه يقتنوا هذه المواشي وهذه الالعاب وهذه الاموال خسارة كبيرة. خساره كبيره جدا يعني والله وبعدين ايه ده فتره ما كملش الامر شهر في لمح البصر في محافظات عده سبحان الله سبحانه وتعالى يكشف بالمسلمين يعني هذا الكرب والغم والشده طيب <تصفيق> يا مولانا طيب هنا بارك الله فيكم انا اريد ان اقرا هذا الحديث اللي هو قال عن جابر بن عبد الله رضي عليه وسلم قال ما من صاحب جبيل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقا الا اوقعنا يوم القيامه رقاع تترفض تطعوا ذاك الضيف بظلفه تنطحوا ذا القرن القرنيه ليس فيها يميد جماء ولا ولا مخصوره وكان ان رسول الله وما حقها قال اضربوا فحلها واعاره من اليمه ومنيحتها وحلبوا على الماء وحملوا عليها في سبيل سبيل ولا, ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته تحول يوم القيامة شجاعا أقرأ يتبع صاحبه حيثما ذهبا كل ذا في, في, في, القبر في القبر وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخن به فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحر باب اضاء السعاد السعاد اللي هم الجوائز والجمع هنا بالزكاه والصدقه والزكاه والقرض الواجب ليه الواحد اذا قلنا هنا الصدقه هي الزكاه المقصوده الزكاه الواجبة. الواجبه الواجبه اه الواجبه مساله الصدقه النافله منيحا توزيع لبنيها والله باب الصدقه, الصدقة النافله بأبو إرضاء السعاتي قال حدث أبو كامل وضايل ابن حسين لأن في الحقيقة البدو في العادة يضنون باللبن يعني يمسكون هذا اللبن يشيحون فيها يعني إلا القليل منهم الذي يجود باللب وإلاهم يعرفون قيمة لبن هذا يعني قيمة كبيرة يعني عنده ناقة خلاص ماسك على لبنها إنما أحيانا هم زودون الماء هذا عشان ايه يطلب عدد من الناس يمنحونه يمنحونه وفعلا اللبن تقيل يحتاج الى تخفيف به بالماء لبن تقيل يعني تقيل على على المعده وكده طب مش ليش له رغوه طلعونا الطبقه كده اللبن اساس عند حلب رباطه اكتر فكده رغوه لو را منكم يلا الرغوه ع كده حكم البصر والجلسه ها البصر الشد رهوتها كده طبقه كده يعني عليها بخلاف اللبن تمام سحبوا الرغوه يصبون ماء ليخففوا اللبن ثم يوزعونه على الجيران كل ليله وصباح وهكذا بعض الناس ما يحتملش لبن ابيض الرب يسبب له بسهالة لكن المتعود عليه ما يسببش له حاجة طيب باب إرضاء السعادة قال حدثنا أبو كامل فضين بن حمسين الجحدين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إلال العبسين عن جليل بن عبد الله ها؟ هذا الصحابين الجليل فرجاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا المصدق هذا هو جاب الزكاة الساعد من قبل الإمام والخليفة أبسروا موظفوا يجمع الزكاوات طبعاً هم مش رايح لوحك هم معهم اللي بيسجدوا اللي بيكتبوا اللي بيقيدوا اللي بيعد بيعدوا روس الغنب بيعدوا روس الإيمان والله إلا ده في ناس بيساعدوه قال لكن هم شرط لها أن يكون ثقة أمين عارف أحكام الزكاة وعارف ما هو المقدار الذي يخرج فيها وما هو النصار ويكون رحيم بالناس لطيف مشروح يضرب الناس ويعمل مشاكل لا قال يكون عدل أمين شوف عبد الله بن رواحة في النبي عليه الصلاة والسلام يوكلهم في طبر خيبة فكان اليهود في نفسهم منه فهو يشوف هذا يرى هذا في نفسهم فقال لهم لما لكم هكذا لقد جئتكم من عند أحب الناس وأنتم عرض الناس إليك ولا يحملني حبه أن أجاملها ولا يحملني بغضي لكم أن أحيف عليكم صحيح فقال لا ما نريد إلا أنت ما نريد أنت لا تعمل لنا تعمل لنا هذا الخرص والمقدار والخارج الزكاة إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرعهم على النصف على الشطر الشطر الثمرة نصفها النبي عليه الصلاة والسلام ونصفها هذا فكان يرسل من؟ يرسل عبد الله ابن روح صحابي الجليد معنا جدل. جدل. يا إخوات؟ جزء لا مجزء يا إله النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر فصرف لأي فبعض اليهود بقوا فظمن النبي عليه الصلاه والسلام اللي يشتغلوا لان الصحابه ما همش لهذا الشيء ما هم عارف ما هم غازوا ما هم كده ما وهي بعيده عن المدينه شويه فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك بعض يهود خيبر على ايه على اساس نومي لزرعهم ليلعنهم يحرضونا يجيبوا البذور يصلحوهم عارفينها ارضهم عارفينها ولهو النصف والنبي عليه الصلاة والسلام واللهو النصف فكان تحتاج واحد بقى يمشي يقدر النصف بتاعك ازاي من نصف بتاعك اديها فبيقسم اللي اللي النخيل هذا امر مش سهل يعني يبص كده في النخلة يقول دي نخلة هتجيب عشرين صعب مثلا يعمل النخلة الثانية دي جيب عشر الدي تجيب خمسة ويشمع بقى واحد يقعد يكتب يسجل بعد ينسب عندما عند الحصاب والجدد يقسمها يزيهم بقى ويقول لهم يالله تعال نتحاسب وبيروحوا هي رطبة البلح رطب معناه طب لما يجيب بقى وينشأ بيأخذ وزن ثاني ويقول لهم يالله حاسبوني بقى أنا قبل ما يوم جدتكم وخلصتوا خمنت وقدرت كنا متحاسبين على ألف صاع مثلا يالله تعالوا نشوف هاتوا لتنزلوها وجدوها ونقسمها بينكم وبين النبي عليه الصلاة والسكر فما كان يحيف قدره الملا اضبطوا يقول ايش ينافق قال ان ناس, ناس من البدو والعرب قال ان ناس من المصدقين ياتوننا فيظنون أنا. في شك وهنا لا قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم يعني ايه لا يظهر من عند يظهرون من عندكم هم غضب عليك يعني أول شيء لينوا لهم الكلام أول شيء المصدق عليه حق يكون به يكون لين يكون لطيف يكون رفيق بالناس كذلك انت صاحب المال ما تقفش إلا تقف في وجهه بعد تعمل مشاكل معاه يطلو حق المشروع لا زيادة ولا نقصار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعادة تقف كرائمة أموالهم ما يروحش بقى المصدق الساعي هذا ناخد احسن ما عند القوم لا وياخذ الانفه طب ما محتاجين محتاجين الانانها بطونهم الى ذلك فلا تاخذ كرامن الاموال انما خذ الشيء الوسط لا بالغالي الثمن ولا بالرديء الذي لا ينفع قال جرير ما صدر عن ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من الله عليه الصلاة والسلام إلا وهو عني راض يا السلام مش هو مرتاح خطن والبال أخذ الزكاة المفروضة صدق الواجبة ورح للنبي عليه الصلاة والسلام ولم أتشاكس معه ولم أخالفه ولم يخالفني ولم أجادل ويجادلني ولم يشق عليه ولم أشق عليه وهذه أخلاق الصحابة مضمض عليهم قال وحدثنا بكر بن أبي شايب قال حدثنا عبد الرحيم ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحى بن سعيد قال حدثنا إسحاب قال أخبرنا بوسام كلهم عن محمد ابن أبي اسماعيل بهذا الإسناد نحوه باب طلل عقوبة من لا يؤدي الزكاة قال حدثنا أبقر ابن أبي شيء قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمص عن المعروب ابن السويب عن أبي غرم الغفان جنه ابن جنادة قال انتعيدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأجالسوا في ظل فلما رأني قال هم الأخصرون ورب كعبة قال فجئت حتى جلست فلق أتطار حتى أن قمت وقلت يا رسول الله في ذكى أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعلى يمينه وعلى شماله وقليل ما هم ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاء يوم القيامه اعظم مكانه واسمنه فانطحوا بقرونها وتضاقوا باظلافها كلما نفدت اخرى عادت عليه اودها حتى يقضى بين الناس قال لو حدثناه أبو كريت محمد بن علاء الحمدان قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريت عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذرن قال انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في ظل كعبات فذكر نحو حديث وكيع فير أن يقال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت وفيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاة وساط الحديث أستطيع الأكثرون هؤلاء أكثرون إيه؟ أموالا لكن هم الأحصرون إلا ما استثناه النصر قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمهي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصروني أن لي أحدا ذهبا فأتي علي ثالثة وعندي منه دينه إلا بنار أرصده لدين عليه المقصود إيه النفق والعطاء والبذل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق نفطة من لا يخشى الفرح نعم فقال حدثنا عبد الرحيم ابن سلام الجماحي اللي بعده طيب يقول وحدثنا محمد بن وشا قال حدثنا محمد بن جعف قال حدثنا شعبة بن الحجاز عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا غريل عن عليه الصلاة والسلام من يفليه باب التغذيب بالصداقات قال حدثنا يحيا ابن يحيا أو بكر ابن نبي سيب وابن نميب وابو كريب كلهم عن نبي معاوية قال يحيا أكبرنا أبو معاوية عن الأعماشي عن زيد بن وهب عن أبي قال كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرة المدينة ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمشي ثالثة عندي من دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول يا عباد الله هكذا حتى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال أبا ذا قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال أبا ذا كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى تغار عني قال سمعت لغطا وسمعت صلطا فخشي على النبي عليه الصلاة والسلام ضد أنه يؤخذ قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لتضح حتى آتيك هذا امتثال لأول النبي عليه الصلاة والسلام قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعته قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق يعني مآل إلى الجنة صاحب صاحب الكبير ما قالوا إلى الجنة ولو عذب في النار شئنا ما لأن الصاحب الكبير عند السنة والجماعة تحت خطر المشيعة إن شاء الله غفر له منه الوهدة وإن شاء عذب في النار بقدر كبائره عفان الله إياكم ثم أخرج منها وأدخل إلى الجنة قال لو حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء المغلد قال حدثنا جريق بن عبد الحميل الضب عن عبد العزيز بن رفايع عن زيد بن أبي ذرين قال حرشت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان قال فضلنت أنه يكره أن يمشي مع أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرأني وقال من هذا فقلت أبو ذرين طيب هل هذا لما قال من هذا يفهم منه أن الأنبياء يعلمون الغيب انما الغيب يعلم الله سبحانه وتعالى فكنت ابا ذل جعلني الله قذا قال يا ابا ذل تعالى فالمشيت معه ساعه وقال ان المبشرين هم المفلون يوم القيامه الا من اعطى الله خيره يعني مالا فنفح فيه بيمينه وشماله فنفح يعني اعطى ورضخ معناه بدل وبين يديه وراءه وعمل في خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال اجلسها هنا قال فاجلسني في قاع حوله حجار هي الحرة ذات الحجار المعروف قال فقال لي اجلسها هنا حتى ارجع اليك قال فانطلق في الحرة حتى لا اراه فلبث عني يعني ابطأ مني فاطال اللبثاء ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى ها يراجع جبريل عليه السلام وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصدر فقلت يا نبي الله جعلني لو في من, تك من تكلم من جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عرض لي جا في جانب الحرة فقال بشر أمتك انو من مات لا يشرب بالله شاء دخل الجنه فقلت لجبريله وان سرق سرق وان زنى قال نعم قال قلت وان سرق وان زنى قال نعم وان شرب الخمره نفس المعنى اسف الله اكبر of <laughs> all Thank you. قالوا حدثني زعير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلا عن الأحنق بن فاس قال قدنك المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريس بينما بين أصلها بينما وخففت منه يعني حففت منه تخفيف أصلها بينما ضرب فأي قال بينما أنا في حلقتي فيها ملع من قراج إذ جاء رجل أخشان فيها أخشان الجسم أخشان الوجه فقام عليه فقال بشر الكانزين برطف يحمى عليه بنا لجانا من هذا الرجل؟ أبو ظر أبو ظر الغفال معنى يا إخبار أبو ظر الغفال سبق معنا قبل هذا ومن مدهب أبي ضري إخوة أنه كان لا يرى جواز الاندخار لا يرى جواز إيه الاندخار يعني ممنوع 200-200 دينار 300-400 دينار. دينار 500 دينار ده مدهب أبي ضري لا يرى إيه الاندخار ولذلك معاوية رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه أمره أن يجلس في الباديخ ويجلس مع الناس في المجتمعات العامة لأنه يدعو إلى مذهبه ويكلم وهذا يحدث إيه بلبلة وخلاف ونزاع بين الناس فأمره أن يجلس في الربدة فالربدة هذه باديت المدينة فما كان فينا عليه السلام على الله عليه ما كان في ما كان في البابيه في اخر ايام البابيه لانه كان بيرا ايه البخار ماذا بقى بيضر الغفار رضى الله طبعا احنا بره معنى حديث ايه رايت احدن هذا لو لي مثله ذهبا ما ابقيت منه شيئا ها الا شاءت صدعه لديني صح طيب طب ابو بكر الصديق كان عنده مال صح ولا لا واتدخل ولما امر النبي عليه الصلاه والسلام بالصدقه اتى بالمال عمر رضي الله عنه كان عنده مال لما امر بالصدقه النبي عليه الصلاه والسلام اتى بالنص اذا في جواز في جواز الادخار لا ما بقى بيذري لا تضعونه لا يرا قد الادخار وهنا شوف طيب خلينا نشوف بطيئه القصه والقد وصلنا شيء ها اخذ اسمه مكان بيتاخر وكان من ضمن في لا عطمان رضي الله عنه والخليفة. والخليفة في ذات الوقت في عهد فرأى أن مثل هذا الرأي سيحدث نزاعا بين الناس مش مسألة بينه وبين أبو دار الشام هذا الخليفة يرى المصلحة فبموجب المصلحة أمر ليس منه كراية شخصية لا حشو كلمة طيب يقول فبين أنا في حلقة فيها ملع من قراش إذ جاء رجلهم الثياب شوف الزهد والورع على ملابسه أخشن الجسد شوف إزاي أخشن الوجه سبحان الله رضا الله عنه فقام عليهم فقال فاشتر الكامزين برطف يحمى عليه في مارج فيوضع على حلمة فدي أحدهم عفان الله ويبن أشد موضع للتعذيب هذا الموضع عفنا الله يا ابو رضى عليه نور ورضى على الكهرباء وما الى ذلك عفنا الله اياك وبعدين مصطفى اتفضل يا شيخ والله ان المودين كما قال الشيخ بيعد برجل يقول ضيعه كل سنه يكون هو يقصد برد رفيق <تصفيق> يقصد يقصد برد الرفيق ان تنفق في سبيله مش تنفق على نفسك اكل وشرب مش ده المقصود ولا هو اخشن الناس تياما اخشن ناس جسدا اخشنهم أخشن وجها اوضان بالزهد بالزهد اللي يقصد انك ترفق المساكين فقراء هما الى ذلك مش زي بعض الناس عندهم مليارات ومص بها ل... لبعض الكلاب كانت عندي بعض الكلاب عاملهم كده ميراث وصي لي الكلب كيف يعالج كيف يداوى كيف يطعم كيف ينضف كيف انه يواجه السرير انه مش في فندق كلاب لا لا رصيد ولا وصايح هم يموتون جوعا ما في رحمه عند دولات يقول فقام عليهم فقال بشر الكانزين برض برض لهم يحما عليه بنرجان فيوضع على حلمه حلمه سدي حتى يخرج من مغض كتفيه يعني من خلف الصلاق الجمره دي تمرض وتخرج حتى تخرج من من ظهر عفى الله عنك ويوضع على نضد كتفيه حتى يخرج من حلمه الثدي مره ثانيه يتزل يتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فمر رايت احد منهم رجع عليه شيئا ليه صحابي جليل تحدث عن ابي عبد الله صلى الله بكلام مهش يعني هزل ولا لعب ولا لاه ولا عبغ إنما هذا كلام فصل وأخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأذبر وأتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كره ما قلت لهم قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إن خليل أبرقص دعان فأجدته وقال أطرأ حدى فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له فقلت أراه, أو أراه قال ما يصرني أنني مثله ذهبا أنفقه قل له إلا ثلاثة ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا قال قلت ما لك ولا ولي إخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم فادنا وربك لا اسالهم عن دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى الحق بالله ورسوله عليه الصلاه على حدثنا سيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب قال حدثنا قليب العصري عن الاحنب بن قيس قال قلت في نبر من قريش فمر ابو ذر ويقول فاشركان زينه بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم عفوا ضائق وبكى من قبل طيب وبكي من قبل يخرج من جباههم قالوا ثم تنحف قاعده قال ما كنتم هذا قالوا هذا ابو ذر قال لكمت اليه فقلتم ما شيء سمعتك تقول قبيلو قال ما كنت الا شيئا قد سمعتم من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلتم ما تقول في هذا العطاء فلاخذه فإن في اليوم معونة العطاء من أنت من السلطان من الديوان أرزاق وعطاء فإذا كان ثمنا لدينك فدعه إذا كان لتناجل عن دينك وعن تعاطك فدعه إذن الليلة بركض رفكم مرت بنا عدة أبواب تعالوا بنا باستحضروا أبواب بس أول باب باب إثم مانع الزكاة وذكر فيه حديث أبي غريب أن صاحب الذهب والفطة صاحب الإبل صاحب الغنب صاحب البطر لا يخرج زكاتها إلا يُعذب ويعني يُبطح له في قاع قرقر إلى غير الباب ثم تكلم نبي عليه الصلاة في هذا الحديث على الخير لرجل أجل لرجل ست لعلى رجل وزد قال بعد ذلك الباب السابع باب إرضاء السعاء السعاء كلنا جمع ساعي والساعي هو الجابي بالزكاة والصدقات الموكل من قبل الخليفة والإمام يمشي للناس ويشترط بأن يكون يعني أمينا ثقة عدلا رفيقا من ناس عالما بأحكام الزكاة وهناك من يعاونه وعلى الناس الذين ورد عليهم ليأخذ الصدقات ألا يناكفوا ألا يجادلوا ألا يخفوا شيئا مما هو ظاهر من الأموال الباب الثامن فيه تغليل عقوبة من لا يؤدي الزكاة وقلنا في حديث الأكثرون أموال أنهم الأخصرون إلا من قال بالمال هكذا أو هكذا أو هكذا, أو هكذا. أي أنفر باب الترغيب بالصدق في حديث خروج أبي الضرب مع النبي عليه الصلاة والسلام عند جبل أحمد ثم الباب العاشر هكذا العاشر جميل في الكهنزين للأموال والتغضيب عليهم وذكر تعذيف الباخم بالزكاة والصدقة أن يوضع جمرة على حلمة ثده ثم تخرج من ضاره ثم ترد من ضاره فتخرج فيعذب كذا تكرارا عقان الله وإياه ثم يلي هذا ان الله الباب ال11 باب الحدث على النقاط تبشير المنطقي بالخلاف فيه هذا باذن الله موعدنا معروف في الاسبوع المقبل والابواب التي تليه سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استودعكم درسنا ان الله